طبيلة الشيخ عطي صقر نشاهد بعض السائحين يدخلون المساجد القديمة مثل الجامع الأزهر والحسين والرفاعي وغيرها وبعضهم كتابي والبعض الآخر من الكفار فهل يسمح لهم بدخول المساجد وهم على نجاسة؟ قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وقال يا أيها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تقتسم تفيد الآية الأولى أن المشرك لا يدخل المسجد الحرام في مكة لأنه نجس أو نجس وهذا رأي إمام أهل المدينة مالك وغيره وعليه الإمام الشافعي أما الكتابي وهو اليهودي والنصراني فلا مانع من دخوله والمراد بالمسجد الحرام الحرم كله وقال أبو حنيفة بجواز دخول غير المسلم مطلقا المسجد الحرام والحرم وحمل نجاسته على أنها نجاسة معنوية وحمل قربان المسجد على المكث فيه كما حمل دخول الحرم على الاستيطان حيث لا يجتمع في جزيرة العرب دينان كما في الحديث الذي أخرجه ماذق في الموطا وأخرجه أحمد عن عائشه أما مسايد الحلم أي غير الحرم فمنع أهل المدينة دخولها لغير المسلم ايضا لأنه نجيس بنص القرآن ولأن الآية الثانيه تفيد أن الجنوب لا يمكث في المسجد وإنما يكون له العبور فقط والكافر جنوب فلا يجوز له المكث في أي مسجد وفي الحديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب رواه أبو داود ويؤيد هذا ما روى أن أبا موسى الأسعري دخل على عمر رضي الله عنه ومعه كتاب كتب فيه حساب عمله فقال له عمر ادع الذي كتب ليقرأه فقال إنه لا يدخل المسجد لأنه نصراني فدل هذا على أنه كان حكما معروفا لديهم وهو رواية عن أحمد وفي رواية عنه أيضا أنه لا يجوز له الدخول إلا بإذن المسلمين ويؤيدها ان عليا رضي الله عنه رأى مجوسيا وهو على المنبر وقد دخل المسجد فنزل وضربه وأخرجه من أبواب كندة فإن أذن له مسلمون جاز دخوله بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل أهل الطائف في المسجد قبل أن يسلموا وقال سعيد بن المسيد كان أبو سفيان يدخل مسجد المدينة وهو على شركه واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم نصارى نجران في مسجد المدينة ولما حان وقت صلاتهم صلوا في المسجد إلى المشرق وقال فيهم عليه الصلاة والسلام دعوهم اي تركوهم وقد ترجع البخاري في صحيحه دخول المشرك للمسجد واورد حادثة رب ثمامة بسارية من سواري المسجد النبوي وكان ثمامة كافرا من بني حنيفة وعلى هذا الرأي أكثر الأئمة وقصره الشافعي على الضرورة أو الحاجة وليس بصفة مستمرة ولعل هذا هو الرأي المناسب للفتوى قال ابن حجر في كتابه فتح الباري عن هذه المسألة قال فيها مذاهب فعن الحنفية الجواز مطلقا وعن المالكية والمزني المنع مطلقا وعن الشافعية التفصيل بين المسجد الحرام وغيره وقيل يؤذن للكتابي خاصة لكن حديث الباب يرد عليه وأرى أنه لا مانع من دخول الزوار الأجانب غير المسلمين لمساجد المسلمين إذا كانوا في برنامج سياحي أو لعمل هام ما دام ذلك بإذن المسلمين وذلك مراعاة للظروف واختلاف الآراء فيه رحمة وننبه إلى وجوب احترامهم للمساجد وعدم التبذل فيها أو عمل شيء لا يوافق عليه الدين والله أعلم